استمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور. واحد. ما مهنته؟ هو طبيب. اثنان. ما مهنتها؟ هي طباخة. ثلاثة. ما مهنتك؟ أنا مدرس. أربعة. ما مهنتك؟ أنا مهندسة